يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خَلَقَكُمْ والذين مِنْ قَبْلِكُمْ لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء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 فَقَالَ أَنْبِئُنِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلْمَتْنَا إِنَّكَ أَنْبِئُنِي تَعَالَى الْعَلِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ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 وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي فمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكين أتأمرون الناس بالبذ وتنسون أنفسكم وأنتم تثلون الكتاب أفلا تعقلون؟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 قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق اللَّهِ ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وَقِثَّائِهَا وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وَظُلِّبَتْ عَلَيْهِ مُذْلَةٌ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْكَانُ وَيَعْتَدُونَ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 فجعلناها نكلا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزءا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين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 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحادثكم به عند ربكم افلا تعقلون او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 ليشتروه به ثمنا قليلا فويل لهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمس النار إلا أيام معدودة الَّتِي اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فلن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى من كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خطيئته فأولئك أصحاب النار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 وبالوالدين احسانا وذل قربى واليتاما والمساكين والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاة وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعَرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْفَاطَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ثم أقرّلتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظهرون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 استكبرتم ففريقا كذبتتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل عناهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون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 بئس ما اشتروه به أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي يكفروا بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده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 قُل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ إِن قَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا رَدَّكُم إِلَّا أَن كُنتُم قَوْمًا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ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 وما كفرس ليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين يعلمون الناس السحرة وما على الملكين بباب له روت وَمَا يُعْلِمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفْذِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَاضِنٍ بِهِ من أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 ولو أنهم آمَنُوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين لَا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم.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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وما إن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وَأَدَّى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُ الْحَقُّ فَأَعْفُ وَاصْفَحُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِن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 الذين آتينهم الكتاب يتلونه حق لا وتيء أولئك يؤمنون به وَمَن يكفر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 قَالُوا وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا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 قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, وإسماعيل وَإِسْحَاقَ ويعقوب والأسباط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 قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل نعم تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم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 وَمَالَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا لِأَلَّا يَكُونَ لِلْنَاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ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 انَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا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 "Kalı, inna lillahi ve inna ilahi raji'oon. عليهم cılavat min Rabbihim ve rıhme. Ve olaik humu فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أو اعتمر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عليم.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 İlla kileri tabu ve aclepu ve biyanu füllâik atubu عليهم ve ana tawabur rahim. İnnâ kileri kafuru matu ve hüm kuffarunüllâik. Üllâik خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إلههم واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 İnna ma yâmurukum bi sūr ve al-fâşāi ve an tāqūlū ʿalā Allāh ma na taʿlamūn. Vıda ıslāl ʿulumu tabiʿu ma azal Allāh.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 ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلاه فمعليه إن الله غفور رحيم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 والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائين وفي الذقاق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 وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْتَطَوَعْ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنزل فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلْنَاسِ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 وَلِتَكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فإني قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلَيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بي لعلهم يرشدون.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 كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ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 İnna Allah la yuhb al mu'tteedin ve qutuluhum, hiyth thakiftumuhum ve axriduhum, min hiyth axridukum. Ve fıtne aşed min al qutl. Ve la tukatiluhum, ingda كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكَٰفِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا على ٱلظَّٰلِمِينَ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 وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا استيسر مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ محلة فمن كَانَ مِنْكُمْ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 وامِنَ النَّاسِ مَن يعجبك قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ على ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأرض ليفسد فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يحب الفساد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 يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللت من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فَم وَأَ اللهَّه زيز حَكم هلَ يَظُرونَ إِللااأَ يأتِيَهُم اللهَّهُ فِي ظُلَن مِنَ الغَمَامِ وَالمَلائِكَةُ وَقضَ الأمر وَإِلَى اللهَّهِ تُجَعُ الأمور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 وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ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 Allah yehdi manye şahû ilâ cirat müstaqim. Am hasib tum an teduhul cennet. Velen ma yetikum metherul lâyîn xalû min qablikum masethum يزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون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 قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا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 قُلْ هُوَ أَذَى وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 Allah غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإذا فاء الله غفور الرحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم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 Femsa küm bî margûfîn, oû tesrihûm bî ihsan. Vâla yâhlûl küm an taâkhûzûm mma atîtûn nşeyân illa illa ây yaxafa,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 وإذا طلقتم نساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرّحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتْتَخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزْوًا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 والله يعلم وانتم لا تعلمون والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين من اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا إلا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقده نکاح حتى يبلغن كتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم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 فَإِذَا أَمْنُتُمْ فَذَكُرُ اللَّهِ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجَ وَصِيَّةَ لِأَزْوَادِهِمْ مَتَى عَنْ إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ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 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ ديارهم وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ على النَّاسِ وَلَكِنْ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 والله يقبض وَيَبْسُقُ وإليه ترجعون أَلَمْ تر إلى الملأين بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبئ الله بعث لنا ملك في الله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 والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوا تملك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يتسعة من المال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 والله مع الصابرين ولما بغزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت وَثَبِّتْ وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وأاته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 ولakin ixtelfuf fminhum men aman ve minhum men kafir. Vlo sha Allah ma qutetelu, vla kinn Allah yefgalu ma yurid. Yaa ayihal ladin amanu anfiquu مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بيع فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظالمون. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الحي القيوم. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ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 قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبُهِتَ الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين او كل الذي مر بنا قريه وهي خاويه على عروشها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 الذين يفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أفقوا منه ولا أذل لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل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 و مثَلُ الَّذينَ يُنفِقونَ أموالهم بَتغاءَ مرضاتِ اللهِ وَتَثبيتٍ مِن أنفسِهم كَمثَل كَمثَل جَنَّةٍ بِرَبوةٍ أصابَها وابلٌ فَأَتت أُكُلها ضعفين فَإِلَّا مَن يُصِبها وابلٌ فَطَل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ دَنْتٌ مِنْ النَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي من تحتها الأنهار لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَر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 إِلَّا an tuğmuzu fihi, uğlamu an Allaha gani hamide. Şeytan yedukum fakrâ ve yemurkum bil fâşşa. Vallahu والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب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 للفقرة الذين أحضروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ, اتقوا الله ما بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مؤمنين.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 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل فمسمن فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله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 فإن لم يكن رجلا فرجل وامرأةان من من ترضون من الشهداء ممن ترضون من مِنَ ترضون أَن تَضِلَّ أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يبشّهدا إذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا الا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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفذق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعناه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 وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين